والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين أَمَنِيَ فَتَغَوَّرَ أَذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَدَّ صَدَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ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 قذر فأسكنناه في الأرض وإننا على ذهاب به لقادرود فأنشأ لكم به جنات من نخيل وأع ناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى حيد قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه ان اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت تنور فَسْلُك فيك من كل زوجين اثنين وَأَهْلَك فَسْلُك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم.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 وقل رب الْعَظِيمِ لي لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى خير مُّسْتَقِيمٍ تَنزِيلَ في ذلك لِتُنذِرَ قَوْمًا لَّمْ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 ايعدكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون هيهات هيهات لما وعدود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 ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أُمَّةٍ أَجَلَهَا وما يستأخرون ثم أَرْسَلْنَا رسلنا تترا كلما جاء رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعيد يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقطعون اطاعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حيد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 ذَٰلِكَ وَلَهُمْ أَعمالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَاعِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُطْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجَارُونَ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 وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون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 واعوذ بك رب ان يحضرون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعل لي اعمل صالحا فيما تركت كلا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 قَالُوا خَسْأُ فِيها وَلَا تُكَلِّمُون كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ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 لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون